فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ السِّقَاءَ فِي رَحِي أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنَ مُأْذَنٌ أَجَتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَاتُ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 شف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا. لله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. تَخُذْ أَعَدْنَا مَكَانَهُ إِنَّ نَرَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ